وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَسَّاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَوَّاهُ في خَرَابِهَا قُلْ لا يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسل وده الله إن الله واسع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 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأذينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم